النصر لنا والعز لنا والله بقوته معنا بجمال كفرق جتمات كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا <تصفيق> النصر لنا والعز لنا والله بقوته معنا بجمال كفرق جتمات كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا <تصفيق> هذا القرآن يعلمنا وبدرب الحق يباصرنا هذا القرآن يعلمنا وبدرب الحق يباصرنا لا عزة إلا بجهاد قدسي دوما يدفعنا النصر لنا والعزل لنا الله بقوته بعنا وجموع القفار قد اجتمعنا كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا, لن تهزمنا, لن تهزمنا مساجدنا ومادنا ومفاوزنا ومذائنا فمساجدنا ومادنا ومفاوِزنا ومذائنا لدمع ولا حزنا وأسى صيحي ودعناه الحزن فنيران الثورة شامخة كالطاوطة غذي ثورتنا النصر لنا فرقادي تمعد ليت لن تهزمنا لن تهزمنا يا جند الإسلام زلمتُم أنتم أحفاد محمدنا يا جند الإسلام زلمتُم أنتم أحفاد محمدنا لو أن أشاو صحتن شهدوا أفعال رجالتنا لو أن أشاو صحتن شهدوا أفعال لا ارتجل صلاح وآلنا لا ارتجل صلاح وآلنا هيا يا رجال من أسرتنا أن نصر بقوته معنا أجموع الكفر قد تتمعت تهزمنا لم تهزمنا, لم تهزمنا نصرنا والعز لنا الله بقوته معنا مجموع الكفر قد ذهب كتهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا